Oh folfo Oh fio O نك يا وطن بلا عصبة الدم، جبينك يا وطن إم الدم، يا وطن وبحضنك بيوم يا وطن موشح جبينك يا وطن بالعصبة ام الدم حتى نصونك يا وطن وبحضنك بيوم نلتم ركب البطولي في دمي بالي او بوجه العدا كان الصدى برد موج اليم يم الجنان يم الجنان في طار الس Allah, Allah, yarikbil Fakhir, tislam lina, tislam lina, tislam. Rabbi al-Shuhada jannah shahidi سر يا زين الثوار يمودع أهلك والدار باقي فينا يا بو عمار بصدرنا مثل الوريد باقي فينا يا بو عمار بصدرنا مثل الوريد ويا جهاد العمرين بعدك رح نبكى صمتين يا جهاد itse on puhtii المدهون المعطاء عالعهدك احنا شهداء خضر الريان بايباء خط بدم النصر اكيد خضر الريان شد الهم رغم شروحه يبقى بكل طموحه فجر شهيد. تطط عد المهرة أبداً ما هاداً لو مرة قاد النار بجمرة حرة وريم رياش النار تزيد قاد النار بجمرة Halpa, halpa, halpa, غز مك يا غالي يا كان يشهد قريب و لبعيد كان بمينا يشهد لي شهدنا مهند المنسي طفل عز الشاط كيرسي معطلت فجرك لشديد معطلت فجرك لش. سرد حلان بإصرار هجم محتل بإعصار وبعد الوطن دم مديد وهد الوطن دم مديد رتب الشهاد للجناز شاهدي شاهد بالدم وما أقسم العسل نعيد حنا من بعدك يا كرمي أقسم العسل نعيد يا مجدي مجديك علتي راسك عالي بين الناس يا مجدي مجدك علتي وعالي راسك بين الناس لما الوطن الغالي فديته في العاد علي بوجه